وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أبناءنا الطلاب فهذا شرح على مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي في فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله تعالى على الجميع نتناول فيه الكلام حول باب الزكاة وما يتعلق بها من أحكام فنقول وبالله التوفيق هذا باب عقده المصنف رحمة الله تعالى عليه للكلام على الزكاة وأحكامها والزكاة ركن من أركان هذا الدين الخمسة التي عليها يعتمد وقبل أن نتكلم على أحكام الزكاة التي أوردها المصنف رحمه الله في متنه أو مختصره نشير إلى تعريفها في اللغة والشرع وإلى حكمها فنقول وبالله التوفيق إن الزكاة في اللغة معناها النمو والبركة وزيادة الخير يقال زك الزرع إذا نما، وزكت النفقة إذا بورك فيها ويقال أيضا فلان زاكن أي كثير الخير وتطلق الزكاة على التطهير قال تعالى قد أفلح من زكاها أي طهرها من الأدناس والمراد هنا بها النفس وترد الزكاة بمعنى التطهير منصوصا عليها في قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ولهذا أبناءنا الطلاب سميت الزكاة زكاة لأن المرأة إذا أنفق من ماله فإن الله سبحانه وتعالى بما يفي عليه من نعمه وإكرامه سيخلف عليه ذلك وإذا أخلف الله عز وجل على العبد ما أنفق فإن معنى ذلك أن ماله سينمو ويزداد فهي من هذا الباب أي الزكاة نماء وهي كذلك طهرة للمال ومناسبة المعنى اللغوي للمعنى الشرعي من حيث كونه سببا لنمو المال المخرج منه وكونها طهرة للمخرج من الإث يعني أن المراد أنها تطهر صاحبها من الإث كما أنها تطهر المال أيضا من الأدران التي لحقت به فالمعروف أبناءنا الطلاب أن المال قد لا يخلو من شائبة تشوبه أو عيب يعيبه أو ذرهم حرام أو دينار فيه شبهة كل ذلك وارد في حياة الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى أما عن تعريف الزكاة في الشرع لا سيما في مذهب المالكية فإن بعضهم فأن بعضهم عرفها بأنها اسم اسم جزء من المال شرطه لمستحقه ببلوغ المال نصابا وقد علم وجودها لغير حديث الإسلام أن هي واجبة على شخص غير داخل في الإسلام حديثا وعرفها بعضهم بمعنى آخر فقال بمعنى الإسمية فقال هي اسم لقدر من المال يخرجه المسلم في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة بالنية والنية هنا أصل في جميع الأعمال كما نعلم وتتمة لهذا الكلام نقول أنها سميت الزكاة زكاة لأن المال ينمو ببركة إخراجها كما أن مؤديها يزكو عند الله عز وجل أي ترتفع منزلته ومكانته وعرفها آخر لأنها إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا والتعريف واضح فالمال المخصوص الذي يخرج هو مقدار الزكاة هو مقدار الزكاة كالربع أو العشري أو نصف العشر أو نحو ذلك. والمال المخصوص المراد به الأموال التي تجب فيها الزكاة ومعروف أن الأموال التي تجب فيها الزكاة كثيرة فهناك زكاة الأنعام وزكاة الحرث وزكاة النقد وزكاة المال وزكاة التجارة إلى غيره ذلك من أنواع الزكوات بلغ نصابا هذا شرط وهو ضلوغ المال نصابا حتى تجب فيه أو يجب فيه إخراج هذا القدر المخصوص أو المال المخصوص أما عن حكم الزكاة وفضلها فنقول أبناءنا الطلاب إن الزكاة فرض من فرائض الإسلام أو ركن من أركانه الخمسة وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلاقا من هذا الحديث وقبله انطلاقا من اقتران الزكاة بالصلاة في العشرات من, كتاب الله من آيات كتاب الله عز وجل مثل قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة المتكررة في كتاب الله كثيرا ومثل قوله يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى غير ذلك من الآيات وانطلاقا من هذا الحديث الشريف الذي يبين منزلة هذه الفريضة أو هذا الركن نقول إن الزكاة لها مكانة عظمى في هذا الدين فهي دعامة ثالثة من دعائمه جاءت بعض الصلاة مباشرة ولذا كثر الأمر بالصلاة في كتاب الله عز وجل مقرونا بالزكاة فلم يفترق إلا في آيات قليلة ومن أدلة فرضية الزكاة أيضا إخوات الإسلام ذلك الحديث الشريف المروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خنس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فاعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد إلى فقراءهم، فإنهم أطاعوك في ذلك، فأيّاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب والشاهد من الحديث كما نرى أن الزكاة جاءت مرتبتها ثالثة المراتب بعد النطق بالشهادتين وبعد فريدة الصلاة والزكاة كما نعلم أبناءنا الطلاب أنواع عدة أو أموال عدة تجب فيها الزكاة فهي على جهة الإجمالي ماشية وحرث ونقد وتجارة وفطر ومعاد ولو أردنا أن نتحدث عن حكمة تشريع الزكاة والغاية منها لوجدنا الكثير من الحكم التشريعية التي يطول المقام في ذكرها فالزكاة فيها اتمار بأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أمرنا بإخراج الزكاة أي أمر الأغنياء بإخراج الزكاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها تنفيذ وامتفال لأمر الشر المتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والزكاة أيضا فيها نوع من أنواع التكافل الاجتماعي وما عرفت البشرية عبر تاريخها جانبا من جوانب التكافل أفضل من الزكاة التي بها يستعان الفقير أو يستعين الفقير بالغني على سد حاجته وسد جوعه وسد نفقته ولذلك فهي ملمح إسلامي هام من ملامح التكافل والرعاية الاجتماعية أيضا من حكمة تشريع الزكاة أبناءنا الطلاب كما ورد في كتاب الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فالزكاة تطهير تطهير لماذا؟ تطهير لمال الإنسان الذي مصيب بأدران وشوائب تطهير للمزكي نفسه الذي قصر في طاعة أو انسلخ في معصية أو أهمل جانبا من جوانب الله عز وجل أو قدم رعاية المال على رعاية حق الله عز وجل أو نحو ذلك فهي طهرة لكل ذلك والزكاة أيضا أبناءنا الطلاب فيها من حكمة التشريع أن الله سبحانه وتعالى خاطب بها الأغنياء ولم يخاطب بها الفقراء وهنا فائدة لطيفة يشجر بي أن أتحف بها أبناءنا من الطلاب فأقول وبالله التوفيق إن الله عز وجل لم يكلف الفقراء بالسعي لطلب الزكاة لأن الدين يضيق النطاق على الشحاذة والتسول ولكن الدين خاطب الأغنياء وكلفهم بإخراج الزكاة فلم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أي أمر يكلف فقيرا بأن يطرق باب غني ليطلب منه الزكاة بل وردت النصوص التي تأمر بالتعفف والتي تحث على أن اليد العليا خير من اليد السفلة وعلى أن المرأة لا ينبغي له أن يسأل إلا إذا أوقعه في السؤال حاجة ملحة أو ضرورة ملجة، ولكن جاء الخطاب للأغنياء أقيم الصلاة وآت الزكاة، ولذلك لا يكلف لا يكلف الغني بالسعي في طلب الزكاة، ولكن يكلف الفقير بالسعي إلى دفع الزكاة، ولو لم يجد يكلف الغني بالسعي إلى دفع الزكاة، ولو لم يجد الغني شخصا حوله أو في محلته أو في بلدته يستحق الزكاة من الأصناف الواردة في كتاب الله عز وجل الواردة في سورة التوبة في الآية المشهورة المعروفة بمصارف الزكاة لو لم يجد الغني شخصا يأخذها حوله فهذا لا يسقط الزكاة عنه بل عليه أن يبحث في محلة أخرى أو في بلد آخر وهو ما أشار إليه العلماء بمسألة جواز نقل الزكاة كما سيرد إن شاء الله تعالى في حديثنا في مصارف الزكاة أو صفة إخراج الزكاة والزكاة أيضا أبناءنا الطلاب فيها من الفضل الثواب الكبير والخير الجزيل في الدنيا والآخرة تعود على صاحبها في الدنيا بنفع نفع مجدوج نفع يعود على الفقير ونفع يعود على الغني يحصن الغني بها ماله فيحفظه من حسد الفقير أو من حقد الفقير ويحفظه من أن تمتد إليه الأعين أو تمتد إليه الأيدي فلو أن كل مسلم آتاه الله عز وجل مالا تجب فيه الزكاة لو أنه أخرج الزكاة كما أمر الله عز وجل في كتابه بالأوامر العامة وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بالأوامر التفصيلية لو أن كل امرئ فعل ذلك لما امتدت أعين الفقراء إلى مال الأغنياء ولما أصيبوا في أموالهم بحقد أو حسد أو سرقة أو خلصة أو غصب أو نحو ذلك فالله عز وجل قد شرع هذه الفريضة السامية وجعلها ركنا من أركان هذا الدين ليحصن المرء بها ماله الغني يحصن ماله والفقير تشد حاجته ثم شرع المصنف رحمه الله عز وجل وقد أسهبنا في هذه المقدمة الطويلة حول تعريف الزكاة وفضلها وحكمها نشرع بعون الله تعالى في البدء في شرح متن المصنف رحمة الله تعالى عليه والذي ابتدأ هذا الباب بالحديث عن زكاة النعم فقال رحمه الله تجب زكاة نصاب النعم بملك وحول كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش وضمة الفائدة له وإن قبل حوله بيوم للأقل لماذا قدم المصنف زكاة النعم نجيب عن هذا التساؤل فنقول وبالله التوفيق إن المصنف رحمة الله تعالى بدأ بالحديث عن زكاة الماشية والحرث وقدمهما على زكاة العين مع أنه خلاف الترتيب الوارد في مدونة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه فقدم المصنف ذلك لشرف ما ينمو به ما ينمو بنفسه أي أن زكاة الأنعامي أشرف من زكاة الحرف وزكاة الحرف أشرف من زكاة العين وقدم الحيوان لشرف الحيوان على الجماد فالحيوان أقيم من الجماد وابتدأ بالحديث في زكاة النعم عن الإبل اقتداء بكتاب سيدنا أبي بكر رضي الله عنه المشهور إلى سيدنا آث في شأن جمع الزكاة وتفريقها وهو الكتاب الذي أوردته كتب السنة الصحيحة وسيأتي نص الحديث فيه بتمامه فعل المصنف ذلك رحمه الله اقتداء بهذا الكتاب ولأن الإبل معروفة عند العرب أنها من أشرف أموال العرب وقرائمها ونعرف الألفاظ التي يستعملها المصنف في زكاة الأنعام أو زكاة النعم البعض يحل له أن يعبر عنها بزكاة النعم أو زكاة الأنعام أو زكاة الماشية وبعض الفقهاء يفردها فيقول زكاة الإبل زكاة البقر زكاة الغنم ونحو ذلك هو اختلاف في وجهات نظر الفقهاء في تجزئة الزكاة ومسنياتها النعم في عرف الشرع تطلق على الإبل والبقر والغنم وهي الثلاثة التي يصح التضحية بها ويصح, ذبح ويصح ذبحها كهدين أو كأضاح فالنعم إذا أطلقت بالمعنى العام أطلقت على هذه الثلاثة قال سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه وكان لا يزال بها أنيس خلال بيوتها نعم وشاء أي نعم وشياه وقيل إنه يطلق على كل من الإبل والبقر نعم ولا يطلق ذلك على الغنم يعني هناك من الفقهاء أو إن شئت فقل هناك من أهل اللغة ما يطلقون الأنعم على الإبل والبقر والغنم وهناك من يطلقونها على الإبل والبقر فقط ولا يطلقونها على الغنم قال الإمام الحريري في درة الغواص في أوهام الخواص وكذلك لا يفرقون بين النعم والأنعام وقد فرقت بينهم العرب فجعلت النعم اسما للإبل خاصة والماشية التي منها الإبل وقد تذكر وتؤنث وجعلت الأنعام اسما لأنواع الماشية من الإبل والبقر والغنم حتى إن بعضهم أدخل فيها الضباء وأدخل فيها حمر الوحشي تعلقا بقول الله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام الإمام القرافي هو من كبار علماء المذهب رحمة الله تعالى عليه يقول في هذه التسمية موضحا لها ومعلنة النعم والنعمة والنعيم والنعماء كل ذلك مأخوذ من لفظ نعم لماذا الكلام مستمر للإمام القرافي؟ قال لأن الجواب بها يسر غالبا الجواب يتضمن مسرة فلهذا اشتق منها ألفاظ هذه الأمور لكونها سرة ولفظ الغنم يؤخذ من الغنيمة ولفظ البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لأن البقرة تبقر الأرض أي تشقها ورفض الجمال مأخوذ من الجمال لأن العرب تتجمل بها انتهى كلام الإمام القرافي رحمه الله تعالى عليه في كتابه القيم الذخيرة ثم نأتي بعد ذلك لنعرف النصاب وكل هذه مقدمات هامة قبل البدء في نص حديث مصنف فنقول إن النصاب بكسر النون في اللغة الأصل نصاب أي أصل وفي الشرع القدر الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة يعني القدر الذي إذا وصل إليه المال وجب على الإنسان أن يخرج منه الزكاة هذا يسمونه نصاب وسمى نصابا لماذا؟ لأنه كالعالم المنصوب لوجوب الزكاة العالم بمعنى الإشارة المنصوبة لوجوب الزكاة وقيل وهذا تعليل الآخر لأن المال إذا بلغ النصاب يبعث السعاة إليه والنصب بالتحريك بمعنى التعب والنصب هنا بمعنى والنصب معروف أنه بمعنى التحريك والنصب بالتحريك بمعنى التعب أو بمعنى النصيب فالتعب لعلاقته بسعي السعاة إلى جمع الزكاة والنصيب لأن المساكين فيها نصيبا حينئذ هذا الكلام ذكره الإمام الجليل الإمام الحطاب في مواهب الجليل مسألة حكم زكاة النعم وشروطها زكاة النعم أو الأنعام أو الماشية واجبة بالنصوص العامة الموجبة للزكاة والتي تقدم منها حديث بني الإسلام على خمس وحديث سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كما أن وجوبها أيضا ثابت بالنصوص الخاصة التي وردت فيها انظر إلى حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وسيأتي تفصيل هذه الأمور في مواطنها إن شاء الله تعالى ولكن لكل شيء شروطه فوجوب زكاة النعم مشروط بشروط أشعر هذه الشروط أو أهم هذه الشروط الملك التام للنعم الملك التام للنعم بمعنى أن يكون الإنسان مالكا للأنعام ملكا تاما احترازا مما سيأتي تفصيله من الأنعام المشتركة ونحوها أيضا يشترط أن يحول عليها الحول والمراد بحولان الحول أن تبلغ عاما كاملا عاما هجريا كاملا تحتسب خلاله الزكاة وقد احترز من الملك التام من ملك العبد فملك العبد ليس ملكا تاما وعليه فلا تجب الزكاة في ماله وهذا في العبد الخالص كذلك من كانت فيه شائبة رق ووجه عدم كمال هذا المال من جهة أن العبد لا يملك, لا يملك التصرف فيه التصرف التام لا من جهة أخرى أن السيد انتزاعه لعدم شمول العلة للمكاتب ومن في معناه ممن ليس للسيد انتزاع المال يعني توضيحا لهذا الكلام نقول إنه تصرفه فيها تصرف ناقص والنقص ليس من جهة أن سيد العبد من حقي أن ينتزع منه الزكاة لأنه أن ينتزع منه المال لأنه ليست كل أنواع العبيد من حق السيد أن يفعل معهم ذلك ولكن من جهة أن العبد لا يملك التصرف التام في هذه في هذا المال وما المراد بالملك المراد بالملك أن يملك الإنسان عين الماشية وأن يمر عليها حول كامل في ملكه فلو أنه ملك ماشية في ذمة شخص وحال عليها الحول قبل أن يقبضها فلا تجب الزكاة حينئذ وهذه مسائل تفصيلية ارطرها الفقهاء في مواطنها شرط آخر غير شرط الملك وحوالان الحول هو بلوغ المال نصابا والنصاب يبتدأ من خمسة على نحو ما سبق في الحديث خمس غود وخمس أواق وخمسة أوسق ونأتي بعد ذلك لتفصيل بعض الأحكام المتعلقة بصفة النعام التي تجب فيها الزكاة فنقول واحد زكاة الماشية في مذهب مالكية تستوي فيها المعلوفة والسائمة المعلوفة هي التي ينفق عليها من الحبوب بمعنى أن صاحبها يعلفها بنفسه أو يكلف من يرعى يقوم على رعايتها أما السائمة فهي التي تترك في الصحراء والحدائق والمزارع تأكل الأشجار والعشب وغير ذلك أي التي ترعى والزكاة تجب في السائمة أي الراعية إذا توفرت فيها الشروط بلا خلاف أما المعلوفة في كل الحول أو بعض الحول وكذلك العاملة والمرض بالعاملة أبناءنا الطلاب هي الأنعام التي تقوم على الحراثة وعلى على الحمل ونحو ذلك هذه يسمونها في الفقه العاملة فالعاملة في حرث ونحوه نذهب مالك فيها وجوب الزكاة في العاملة وفي المعلوفة بعض الحول أو كل الحول خلافا لغيره من الفقهاء كما هو مبسوط في كتبهم يعني أن عندنا من أنواع الأنعام معلوفة وسائمة وعاملة المعلوفة معروفة والتي ينفق عليها صاحبها، والسائمة هي التي ترعى والعاملة هي التي تباشر الحرفة أو الحملة أو نحو ذلك الحرف كما في الأبقار والحمل كما في الرواحل التي يستقى عليها الماء أو تحمل عليها الحمولات في السفر والترحال اثنين الإبل العاملة الإبل النتاج وهي الإبل الصغار المتولدة تجب فيها الزكاة أيضا بمعنى أن الناتج من الإبل تجب فيه الزكاة حيث لا يفرق في المذهب بين الصغيرة والكبيرة أو من ذلك النتاج المتولد من الإبل والوحش كما إذا ضرب فحول الضباء في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول الضباء في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول البقر الوحشي في إناث الغنم أو العكس أو نحو ذلك من الصور كل ذلك فيها خلاف في المذهب هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب والخلاف مرده إلى ثلاثة أقوال قول بوجوب الزكاة في النتاج مطلقا وقول بعدم الوجوب مطلقا وقول بالوجوب إن كانت الأم من النعم والأب من الوحش والذي مشى عليه المصنف رحمه الله هو عدم الوجوب مطلقا يعني أنه إذا نتج نتاج نتيجة اختلاط أو معاشرة الوحوش للأنعام بأن كانت الأم من النعم والأب من الوحش أو العكس فإن المذهب له في ذلك ثلاثة أقوال قول بالوجوب المطلق قول بالمنع المطلق قول بالوجوب في حالة ما إذا كانت الأم من النعم والأب من الوحش وكأني بذلك يشير المصنف رحمة الله تعالى عليه إلى شيء هام فيه بعد نظر وهو أن أكثر غذاء الجنين من أمه وأطول مدة يبقى إياها هي المدة التي يبقاها في بطن أمه فكان الولد الذي أمه من الأنعام وأبوه من الوحش أقرب إلى الأنعام ولذلك تطبق عليه قاعدة إخراج الزكاة ثلاثة ضم الفائدة للنصاب المصنف رحمه الله يقول وضمت الفائدة له ولو قبل حوله بيوم للأقل معنى كلامه أن الفائدة والمراد بها ما ترأ على النصاب مما هو ناتج عن النصاب هذه الفائدة ينبغي ضمها إلى النصاب فيكون حينئذ حولها حول الأصل وتتضح صورة المسألة في المثال التالي لو أن عند شخص خمس من الإبل قام بزكاته في رمضان الماضي أو في نصف شعبا ثم أتت هذه النوق جمع جمعناقة بخمسة أولاد ففي هذه الحالة إذا أرد الشخص زكاة هذا الجمع في رمضان فإنه يزكي الجميع لماذا؟ لأن الناتج حوله حول أصله يعني الناتج يجري عليه في الحول ما يجري على أصله وهذا على حد قول علماء المالكية من أفاد غنما إلى غنم وبقرا إلى بقر وإبلا إلى إبل بإرث أو هبة أو شراء زك الجميع لحول الأولى إذا كانت الأولى نصاب. تجب فيها الزكاة هذا كلام الإمام في التاج صاحب التاج والإكليل ويفهم من تصريح المصنف أن الفائدة لا تضم لما هو أقل من النصاب كيف ذلك لو افترضنا على سبيل المثال أن عند شخص ثلاثة من الإبل مكثت ثلاث سنوات أو سنتين أو مكثت سنوات عديدة لا تزداد وقبل يوم أو يومين أتين بأولاد قبل يوم من مسألة الحول أتينا بأولاد فلا يزكى الناتج لأن النصاب هنا لا يمكن أن يحسب على أنه نصاب إلا إذا استقبلنا به حولا من يوم تمامها خنسة بعد حصول الثانية يعني لا عبرة الزيادة التي ترأت في هذه المدة المتأخرة ثم شرع المصنف بعد ذلك في الحديث عن أنصبة زكاة النعام. ونقرأ النص ثم نشرحه بعد ذلك والنص اشتمل على زكاة الإبل والبقر والغنم قال المصنف رحمه الله تعالى الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز وإن خالفته والصحوا إجزاء, وع... اجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض فإن لم تكن له سليمة فابن لبون وفي ست وثلاثين بنت لبون وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعة وست وسبعين بنت لبون وإحدى وتسعين حقتاني ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي وتعين أحدهما منفردا ثم في كل عشر يتغير الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقتا وبنت المخاض الموفية سنة ثم كذلك البقر في كل ثلاثين تبيع ذو سنتين وفي أربعين مسنة ذات ثلاث ومائة وعشرين كمئتي الإبل الغنم في أربعين شاتا جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وشات ثلاث وفي أربع مئة أربع ثم لكل مئة شاة انتهى كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه شرع المصنف هنا في بيان تلك الأنصبة التي تشمل نصاب الإبل ونصاب البقر ونصاب الغرب والمعروف أبناءنا الطلاب أنا لكل شيء مصطلحات ومسميات وقد استعمل المصنفون هذه المصطلحات التي تطلق على أنواع الإبل والبقر والغنم فالمعروف أن الإبل في مراحلها المختلفة وكذا البقر وكذا الغنم لها مسميات معروفة عند أهل الشأن ممن يقومون بتربيتها والتجاري فيها فيجدر بنا أن نشير إلى تعريف هذه المصطلحات والمسميات والتي قد يشير والتي سيشير المصنف لها بعد ذلك مختصرا وإنما قدمناها هنا حتى يتضح فهم النص فنقول وبالله التوفيق إن بنت المخاط هي التي أوفت سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن الإبل تحمل سنة وسنة تربى فأمها حامل قد نخض الجنين في بطنها أو في حكمها وابن اللبون أو بنت اللبون هو الحيوان الذي يمتنع يمتنع من صغار السباع فيريد الماء ويرعى الشجر يعني لا تستطيع صغار السباع كالثعالب مثلا أن تنال منه والحقة هي التي تستحق أن يركب عليها أو يحمل عليها الأشياء أما الجذعة فهي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة وسميت ذلك لأنها جذعت أسنانها أي سقطت وهذه أعلى سن يجب فيها الزكاة والتبيع هو العجل الذي فطم عن أمه فهو تبيع ويقوى على ذلك وإنما يكون هكذا إذا دخل في السنة الثانية وقيل هو الذي أوفى سنتين ودخل في الثالثة ولعله سمي تبيعا لتبعيته لأمه غالبا في الرعي أو سيره خلفها أما طروقة الفحل فهي التي أكملت ثلاث سنين ودخلت في السنة الرابعة أما الثاني فهو الذكر الذي دخل في السنة السادسة ولم يريدهم المصنف فيما مضى من النص ولكن سيرد ذكرهما إن شاء الله تعالى بعد ذلك وماذا بعد أبناءنا الطلاب فيما يتعلق بمسألة الأنصباء أولا ابتدى المصنف بنصاب زكاة الإبل وذكرنا سابقا لماذا قدم الإبل نظرا لشرفها؟ ومكانتها عند العرب نصاب زكاة الإبل كما قال المصنف في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعذ وإن خالفته والمعنى أن في كل خمس من الإبل ضائنة ولا شيء في أقل من الخمسة وتؤخذ الضائنة ذكرا أو أنثى وجوبا إذا غلب ضأن البلد على معزها أو تساوية يعني لو كان الضأن غالب على الماعز أو تساوى كلاهما في, حال في البلد فتأخذ الضأن ذكرا كانت كان أو أنثى ولا يعتبر غنم المزكي أما إذا غلب المعز فيتعين أخذها منه إلا أن يتطوع المزكي بدفع الضأن المعنى أنه لا ينظر لنوعيد غنم المزكي ولكن ينظر لنوعية الغنم السائدة في البلد ومعنى قول المصنف رحمة الله تعالى عليه وإن خالفته أن الشاه تؤخذ عن الإبل وإن خالفت غنم المالك جل غنم البلد لو افترضنا على سبيل المثال أن مالك الإبل عنده شيء من الغنم ولكنه معز وليس بضاء فإن الواجب عليه أن يخرج من غالبي ما عند أهل البلد فيكلف بالذهاب وشراء شاة من الضأ وتسليمها للساعي ومعنى قوله والأصح إجزاء بعير أن المرأة إذا دفع بعيرا عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة عليه أجزأ لأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه والدين كما نعلم أبناءنا الطلاب يقوم على التيسير وهو مجرد من التعسير على المكلف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى أما النصاب فيما زاد عن الخمس فقد ذكرنا أن نصاب الإب خمس كما مضى ولكن إذا زاد الأمر عن الخمس فتفصيلها على النحو التالي إذا بلغت من خمس إلى تسعة، ففيها من خمس حتى من خمس فيها شاه، حتى تسعة. فإذا بلغت عشرة، ففيها شاتان إلى أربعة عشر. فإذا بلغت خمسة عشر، ففيها ثلاثة شياه إلى تسعة عشر. فإذا بلغت عشرين، ففيها أربعة شياه إلى أربع وعشرين فإذا بلعت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فإن لم توجد بنت مخاض أصلا أو وجدت ولكنها معيبة فهناك هنا يجب إخراج ابن لبون ذكر أن وجد عنده فإن لم يكن عنده أتى ببنت مخاض يعني يكلف بالشراء لبنت مخاض وبعد ذلك يستمر النصاب في 36 إلى 45 بنت لبون وفي 46 إلى 60 حقة وفي 61 إلى 75 جذعة وفي 76 إلى 90 بنتي لبون ومن 91 إلى 120 حقتين ومن 121 إلى 129 حقتين أو ثلاث بنات لبون وهنا الخيار للساعي أن يأخذ الحقتين أو يأخذ بنات اللبون وهنا يقول المصنف وتعين أحدهما منفردا أي يتعين إخراج أحد الصوفين منفردا فإن كان في الإبل حقتان فقط وليس فيها ثلاث بنات لبون فالساعي يجب عليه أن يقبل من رب الإبل الحقتين وإن كان في الإبل ثلاث بنات لبون وليس بيع حقتان فالساعي يتعين عليه أن يأخذ بنات اللبون ولا يجوز له أن يكلف يكلف رب المال بتحصيل الحقتين وهذا معنى قول المصنف وتعين أحدهما منفردا يعني الموجود منهما في هذه الحالة بعد بلوغ الإبل من واحد وعشرين إلى مئة من مئة وواحد وعشرين إلى وعشرين وقلنا إن الخيار للساعي لكن الساعي إذا وجد شيئا منفردا حقتان أو ثلاث بنات لبون وجب عليه أن يأخذه ولا يكلف صاحب المال بغير ذلك ثم بعد ذلك أبناءنا الطلاب يتغير النصاب في الواجب ففي كل عشر من الإبل يعني في كل عشر من الإبل يتغير النصاب فإذا تجاوزت الإبل مئة وتسعة وعشرين فالواجب أن يخرج في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه. معنى ذلك يتضح بالمثال أن الإبل تقيد حينئذ فيخرج من كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه. يقسمها صاحبها أربعين وخمسين أربعين وخمسين وهكذا ونأخذ مثلا مئة وثلاثين لو افترضنا أن عندنا مئة وثلاثين فإن الواجب فيها بنت لبون عن ثمانين وحقة عن خمسين يعني نستخرج ثمانين ونخرج عنها بنت لبون بنتي لبون ونستخرج خمسين ونخرج عنها حقة وصلنا إلى مائة واربعين الواجب حينئذ حقتان عن مائة وبنت لبون عن أربعين ومائة وهكذا إلى آخر المال بلعن ما بلع وشرع المصنف بعد ذلك في بيان أسنان الأنعام التي تخرج وقد سبق أن ذكرناها تفصيلا وهنا المصنف لم يذكرها على سبيل التفصيل كلها ولكن قال وبنت المخاض المفية سنة ثم كذلك أي بنت اللبون بنت المخاض المفية لسنة ودخلت في الثانية كما تقدم ثم كذلك بقية الأسنان المرتبة بنت اللبون الحقة الجزعة إلى غير ذلك مما ذكرناه تفصيلا ولا يستلزم المقام إعادته مرة أخرى ما الدليل إذن أخي الطالب على هذه الأنصبة الدليل هو حديث كتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى أنس أنس بن مالك والذي أشرنا إليه سابقا وهو حديث طويل بين هذه الأنصبة بالتفصيل نص الحديث في البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريدة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطى في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شات إذا بلغ 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبن فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شات وفي صدقات الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاة فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث مئة ففيها ثلاث شيات فإذا زادت ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مئة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقّة رفع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها الحديث رواه الإمام البخاري في صحيح ودلالته واضحة على هذه الأنصباء التي تقدم ذكرها من كلام المصنف ومن الشرح. أما عن زكاة نصاب الغنم زكاة نصاب البقر فنقول وبالله التوفيق إن البقر إذا بلغ ثلاثين ففيه تبيع ذو سنتين كما ذكرنا في تعريف التبيع سابقا إلى تسع وثلاثين يعني من ثلاثين إلى تسع وثلاثين يخرج عنه تبيع فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ذات ثلاث سنين إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان فإذا زادت عشرة ففيها مسنة مسنة وتبيع فإذا زادت عشرة ففيها مسنتان فإذا زادت عشرة ففيها ثلاثة أتباع، فإذا زادت ففيها تبيعان ومسن، فإذا زادت عشرة ففيها تبيع ومسنّتان، فإذا زادت عشرة فالساعي مخير بين أن يأخذ أربعة أتباع أو يأخذ ثلاثة مسنات إن وجد أو فقد يعني إن وجد الاثنين أو فقد الاثنين الساعي مخير. بتكلفة رب المال بالإيتيان بهذه أو بتلك وإذا انفرض أحدهما تعين أخذه كما ذكرنا في مسألة شبيهة بها سابق إذن أول نصاب البقر يبدأ من ثلاثين وحينما يصل إلى مائة وعشرين يعامل كمعاملة المائتين من الإبل على النحو المتقدم. والدليل على نصاب البقر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن آخذ من كل ثلاثين من البقر بقرة تبيعا أو تبيعة أو قال جذعا أو جذعة ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة ومن كل حال من دينار أو عدله معافرة المعافر ثياب كانت معروفة في بلاد اليمن آنذاك، وكان سيدنا معاذ يسمح له بأن يأخذها في الزكاة في بعض الحالات. الحديث رواه أحمد في مسنده والترمزي وسكت عنه والنسائي وأبو داود وصححه بعض علماء الحديث صحح بعض علماء الحديث المعاصرين. اسناده وقالوا إن رجاله ورجال رجال ثقات رجال الشيخي في رواية أخرى للحديث رواها أحمد والدارقطني نفس الحديث بعثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن أصدق أهل اليمن يعني يأخذ منهم الصدقات فأمرني أن أخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة فعرضوا علي أن أخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها نصاب زكاة الغنم زكاة الغنم تحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى عليه فقال الغنم في أربعين شات جذع أو جذعة ذو سنة ولو معزا وفي مائة وعشرين شاتين وفي مائتين وشات ثلاث وفي أربع مائة أربع ثم لكل مائة شات معنى كلام المصنف إن أول, أن أول من صاب من أنصبت الزكاة في الغنم من أنصبة زكاة الغنم يبدأ عند تمام الأربعين الأولى فإذا حال عليها الحول وجب على ربها إخراج الزكاة إخراج الزكاة بأي كيفية يخرج عنها شاه هذه الشاه فيها خلاف تقدمت الإشارة إليه في شاة زكاة الإبل من الغنم ثم بعد ذلك تخرج الشاة الثانية إذا بلغت الغنم مئة ويحدى وعشرين وما بين الأربعين والمئة وعشرين ليس فيه شيء إذا بلغت الغنم مئتين وشاة وجبت فيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربع مئة وجب فيها أربع شياه. ثم بعد ذلك في كل مئة شياة الدليل على نصاب الغنم الحديث المتقدم حديث سيدنا أبي بكر وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها ومتقدم قبل ذلك معنى السائمة إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر إلى آخر الحديث ثم تحدث المصنف بعد ذلك عن طائفة من الأحكام تتعلق بإخراج زكاة الأنعام فقال رحمه الله تعالى في مختصره ولزم الوسط ولو انفرض الخيار أو الشرار إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة للصغيرة وضم بخط لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز وخير الساعي إن وجبت واحدة وتساوية وإلا فمن الأكثر وثنتان من كل إن تساوية أو الأقل أو الأقل نصاب غير وقص وإلا فالأكثر وثلاث وتساوية فمنهما وخير في الثالثة وإلا فكذلك واعتبر في الرابعة فأكثر كل مئة الجاموس والبقر من كل صنف تبيع الزكاة تبيع الزكاة وفي أربعين جاموس وعشرين بقرة منهما هذه طائفة من الأحكام تتعلق بدفع وتحصيل زكاة النعم بعضها يتعلق بالآخذ وبعضها يتعلق بالمزكي وبعضها يتعلق بالمأخوذ منه مسألة أخذ الوسط من النعم يلزم أخذ الوسط من النعم دفعا من رب المال وأخذ من الساعي فلا يحق للساعي أن يأخذ كرائم أموال أرباب الأموال ولا يحق لرب المال أن يدفع في الزكاة خبائث أمواله أي الناقصة منها أو المعيبة عن الناقصة منها أو المعيبة فالمصنف يشير هنا إلى الواجب أنه الوسط في ذلك استدلالا بقول الله تعالى ولا تيمم الخبيثة منه تنفقون ولستم بآخذيه وهذا خطاب للمجكين أنهم لا يتجهوا إلى خبائث أموالهم فيخرجوها في الزكاة فالله تعالى طيب لا يقبل إلا كل طيب واستدلالا بحديث سيدنا معاذ وإياك وكرائم أموالهم يبقى دليل وقه للمزكي أنه لا ينفق من الخبيث دليل موجه للساعي المتمثل هنا في سيدنا معاز في حديث سيدنا معاز أنه لا يأخذ من الناس كرائمة أموالهم فخير الأمور الوسط من السنة أيضا أحاديث تدل على أن خير الأمور الوسط حديث سيدنا سويد بن عفلة وحديث سيدنا أبي بن كعب حديث سيدنا سويد قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصدق وجامع الصدقة أي الساعي يقول إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن من لبن ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق حديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد ومداره على هلال ابن خبات وقد حسنه أقوام وضعفه آخرين صححه الشيخ الألباني في صحاحة سنة أبي داود حديث سيدنا أبي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال ذاك ما لا, ما لا لبن فيه ولا ظهر وما كنت لأقرض الله مالا فيه لبن ولا ظهر مالا فيه لبن ولا ظهر ولكن هذه ناقة ثمينة فخذها فقلت ما أنا بآخذي مالا أؤمر به فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فخرج معي وخرج بالناقة حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي عليك وانت تطوعت بخير قبلناه وآجرك الله فيه قال فخذها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة الحديث الثالث فهو الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم عن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر علي, على عمر ابن الخطاب مر على عمر ابن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم فقال عمر ما هذه الشاه فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام ففي هذه الأحاديث ونحوها خطاب للسعاه أن يتجنبوا كرائمة أموال الناس فرع مرتب على هذا الفرع السابق أو المسألة السابقة ما الحكم أبناءنا الطلاب لو كان المال كله سيئا أو كله حسنا هذا الحكم أشار عليه المصنف بقوله ولو انفرض الخيار أو الشرار قاله تفريعا على ما سبق ومعنى كلامه أن اللازم إنما هو الوسط ولو أن رب المال لم يوجد عنده إلا الخيار من المال فلا يحق للساعي أن يقول سأأخذ منك في زكاتك واحدة من خيار أموالك بل لرب المال أن يقول سأشتري لك من الوسط ما, دمت لي ما دام ليس عندي وسط وعكس المسألة أيضا هو الحاصل بمعنى لو الفرض أن الشخص لم يوجد عنده إلا الشرار من الأموال فلسعي أن يقول له لا أقبل منك شيء من هذه الأموال لأنها من الشرار واشتري لي من الوسط هكذا قال المصنف وهو أو ما سار عليه المصنف هو مذهب مشهور مذهب مالك قالت الشارحة في كتابها المعاصر رحمه الله وفق أغفر الله لها قالت الذي تطمئن إليه النفس أنه يأخذ من مال الشخص ما عنده فإن كان ماله كله أشرار ففي هذه الحالة الواجب فالواجب إنما هو واجب في المال وإن كان كله خيارا فعليه أن يأخذ من الخيار لأن الواجب حق ثابت في المال والله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها فربطه الله عز وجل بمال الشخص ولم يربطها بوسط مال أهل البلد والعلم عند الله تعالى تشير في ذلك وهذا رأيها إلى أنه ينبغي على الساعي أن يأخذ ما يجده من الشرار أو من الخيار فرع آخر مرتب على نفس المسألة وهو رأي الساعي في أخذ المعيبة قال المصنف إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة للصغيرة ومعنى كلامه أن محل لجوم الوسط ما لم يكن الساعي يرى أخذ المعيبة حيث قد يحلو للساعي وهذه وجهة نظره وهو أمين فيما يقول أنه يأخذ المعيبة الكبيرة لكونها أفضل للفقراء فلو جاء الساعي ووجد عندك جذعة ووجد عندك أيضا ناقة كوماء كبيرة تقدمت بها السن جدا ولم تعد تصلح لان تكتسب في المستقبل لا تصلح لا لحمل ولا لجر ولا نحو وكان الساعي يرى ان اخذ مثل هذه الناقة احظر الفقراء وانت تود ان يأخذ منك الكبير في السن بطيب نفس منك لان هذا احظر الفقراء من وجه واحظ لك انت من وجه اخر لانك منمي والمنمي يحب صغار المال لأن مستقبلها أفضل فلساعي أخذها, أخذها لبلوغها سن الإجزاء ولكن ليس للساعي أخذ الصغيرة التي هي دون السن المطوبة ولو كانت أحظ للفقراء لأنها مخلة بالفرد المسألة فيها يعني نوع من الغموض شوية المصنف يلجئ الأمر للساعي أنه يأخذ المعيبة ولا يأخذ الصغيرة الصغيرة قد يرى فيها الساعي من فاعل الفقراء المعيبة قد لا تكون فيها منفعة المعيبة أو الكبيرة في السن دفعها للسعي فيه منفعة للمزكي لأن المزكي يحرص على صغار السن أكثر من حرصه على الكبار هنا ليس للساعي أن يأخذ الصغيرة التي دون السن حتى لو كانت أحظن الفقراء لماذا؟ لأن في ذلك إخلالا بالفرض. المسألة الثانية مسألة ضم أصناف الأنعام إلى بعضها البعض والتي يقول فيها المصنف وضم بغت لعراب وجاموس لبقر وضأن لمعز كلام المصنف هنا واضح أن إبل البخت وهي الإبل ذات السنامين وهي إبل مشهورة ومعروفة في بعض البلاد تنضم للإبل العراب وهي الإبل ذات السنام الواحد والجاموس والبقر يجعلان صنفا واحدا والغنم والماعز يجعلان كذلك صنفا واحدا لأن الجاموس البقر الجاموس ليس مشهورا في بعض البلاد كالبقر بعض البلاد لا تعرف إلا الأفقار بعض البلاد تعرف الأفقار والجاموس وأكثر ما يكون الجاموس في البلاد التي فيها ماء كثير أو أنهار كثيرة قال الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإبل العراض والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة وقال أي مالك إنما هي إبل كلها فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها فإن اشتوت فليأخذ من أيتهما شاء قال مالك وكذلك البقر والجوانيس تجمع في, الصدق في الصدقة على ربها وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها فإن استوت فليأخذ من أيتها شاء فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق, صدق, الصنفان, صدق الصنفان جميعا وتتضح المسألة بالصورة الثانية التالية لو أن عندي ثلاثة من الإبل ذات السنامين واثنتين من العراب أدفع عن الجميع شاه ولو أن عندي خمسة عشر من الجاموس وعندي مثلها من البكر الحمر وهو بقر يقف في بعض البلاد له قرون طويلة وله قوة زائدة عن بقية البقر في التحمل وإن كانت غلته أقل من غلة البقر الآخر من حيث اللبن إلا أنه أصلح لدرس الحرافة والكد في المزارع فهذا النوع يضم إلى الذكر الواجب في الجميع ويخرج عن الجميع تبيع ولو أن عندي 25 من الضأن وعندي 15 من المعز فأضم الجوي الجميع وأخرج منه شاه وهناك فروع مرتبة على ضم الأصناف منها فرع تخيير الساعي في الأخذ عند الضم قال فيها المصنف خير الساعي إن وجبت واحدة وتساوية وإلا من الأكثر بمعنى أننا إذا ضممنا صنفا إلى صنف كالمعز إلى الضأ وكان متساويين وكان الواجب شاه فالساعي مخير من أي نوعين يأخذ ومعنى كونه مخير أن عليه أن يأخذ ما هو أحظ للفقراء فإن لم يتساوية فإن عليه أن يأخذ الشاه من أكثرهما فرع آخر وهو إذا تساوى الصنفان أو قل أحدهما ملحق. قال فيها المصنف واثنتان من كل إن تساويا أو أقل نصاب غير واقص وإلا فالأكثر ومعناه إذا كان المأخوز أكثر من شاه واحدة كشاتين وتساوى الصنفان كما لو كان عندي إحدى وستون شاه من الضأن وستون شاتا من المعزي والواجب علي دفع شاتين فالواجب على الساعي أن يأخذ من كل صنف واحدة وكذلك يأخذ شاتين إذا كان الأقل نصابا بالغا في نفسه سن النصاب فلو كان مثلا عندي ثمانون شاه من الضأ ويحدع أربعون من المعز فالواجب على الساعي هنا أبناءنا الطلاب أن يأخذ شاتا واحدة من المعز وشاتا واحدة من الضأ وهكذا التفصيل معروف في كتب شراح خليل فرع أخير ضم البقر مع الجاموس قال فيه مصنف وفي أربعين جاموسا وعشرين بقرة منها نعنى كلامه أن من له أربعون من الجواميس وعشرون من البقر يخرج من كل نوع تبيعا وذلك لأن إخراج تبيع من الجواميس لأنه أخرج تبيعا من الجواميس سقط ما يقابله وهو ثلاثون فالفاضل منها عشرة والبقر عشرون والله تعالى أعلم وبهذا ينتهي هذا الدرس أبناءنا الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته